بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أحبة في الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي مشاهدي الكرام مازلنا مع تأملات في صورة الكهف واليوم نعرض منهجية جديدة رؤية جديدة منهجية إدارة الفتن ايه قضية الفتن في هذه الصورة الصورة دي تتكلم عن حق بدأ ضعيف وبعدين توسط بقى محاور وبعدين ممكن له لكن هو ماشي الحق من الاستضعاف الى الحوار ومن الحوار للتمكين معقولها هيمشي كده يعني مسألة سهلة سلسة جميلة صفية لا الله تبارك وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمنا الله الذي صدقوا ولا يعلمنا الكاذبين إذن الفتن دي عاملة بالضبط أنت عايز تبنع مارة محتاج الحديد لأن ده اللي هيشيل الأدوار العالية دي الحديد ده لازم يمر على نار عالية جدا النار العالية دي بتعمل إيه بتطلع الشوائب يوم الحديد يبقى اسمه الحديد الصلب لا يصطب عود الانسان ابدا الا بالابتلاء فالابتلاء بالفتن اذا نجا الانسان منها يصبح ذا قوه نفسيه هائله جدا يستطيع ان يقود العالم كله في فلسفتين ضد بعض عكس بعض الفلسفة الإسلامية والفلسفة المادية الفلسفة الإسلامية بتبني القوة من الداخل أولا ثم القوة المادية حوله ثانيا فتبدأ ببناء ما بداخل الإنسان ثم ما حول الإنسان الحضارة المادية بتبني ما حول الإنسان قبل أن تبني ما بداخل الإنسان قوة الإسلامية والفلسفة الإسلامية إن الله لا يغير ما بقوم اللي حواليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم انما غير المسلمين زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب انا اكثر من كمالا نعز نفر باللي حواليه التاني قال له لكن هو الله ربي وكاني بهذا الصاحب بشور قلبه قلبي مليء بحب ربي لكنه هو الله ربي بالاضافه كده للنفس ولا اشرك بربي احدا يبقى احنا لازم نفهم كويس ان فلسفتنا الاسلاميه بتبدا بايمان ببناء الانسان ايمانيا روحه قلبه وعلقته بالله واخلاقيا انما بعثت الاتميمة مكارم الاخلاق وعقليا العلم والتعلم وجسديا المؤمن القوي خيره وعحبه الى الله من المؤمن الضعيف واجتماعيا المؤمن آلف ومألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف بعدين انطلق بعدين في الحياة انما الحضارة المادية الانسان يقاس بماله بسلطته بقوة عائلته بالشيء حوالين الإنسان ما صنعهاش الإنسان بنفسه الفتن بقى تأتي إلى أصحاب الإيمان لتبني القوة الهائلة من داخل الإنسان هذه الشدائد تعجن الإنسان عجنا وتفرزه فرزا ليميز الله الخبيثة من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم مع التصفية دي بقى ويتخذ منكم شهداء يعني يبدأ ربنا يصطفي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فرحة التمكين دي الانتقال من الاستضعاف إلى الحوار ومنه إلى التمكين في فتن في كل مرحلة فتخلي بالك وانتبه في فتن تحاول تشدك وبقوة عشان تصرفك عن دينك عن اللي هو صلاة وصم وزكاة في الدرة كده لا انك تسعى للتمكين لدينك هو ده ونحض الرسول وقال له احنا ممكن نعمل معادلة بيننا وبينك تعبدوا الهنا يوما ونعبدوا الهكا يوما ونخلص الحدوثة فانذر الله قل يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابدتم عابد لكم دينكم وليا خلاص احنا ندخل الاسلام بلا اله الا الله كفر قبل الايمان نكفر بجميع الالهة ونثبت الوحدانية الواحد سبحانه وتعالى اذا ما فيهش خلط احنا لازم ننتبه ان فيه فتن كتير جاي الصورة دي بتعالج خمس انواع من الفتن فتنة السلطة فتنة المال والولد زينة الحياة الدنيا فتنة الشيطان فتنة العلم فتنة الأصدقاء الله. الصورة دي اللي يقرأها كل أسبوع جري كده وكر بسرعة فيها خمس فتن لا أقولك مش كده بس ده الصورة من روائعها الجميلة ان هي عملت لنا منهجية طريقة اسلوب كيف ندير هذه الفتن يعني كيف نتعامل مع هذه الفتن كيف تظل أنت الأرقى بإيمانك بدعوتك وهذه الفتن تواجهها بقوتك الداخلية الإيمانية الخلقية العقلية الجسدية الاجتماعية دي الصورة ترسم لنا هذه الملامح يعني عايزين نقول من البداية الفتن دي قدر للجميع الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم لكل خلء لا مسلمين وغير المسلمين لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يبقى دي فتنة يتعرض لها كل بني آدم كما جاء في سورة الأعراف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني دي فتنة لكل الناس حتى الأنبياء والرسل نعم ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب يعني دي موجودة حتى الأنبياء والرسل نعم حتى الأنبياء والرسل إذن الفتنة لا بد أن تطل برأسها لكل أحد السؤال كيف نتعامل معه من روائع القرآن انه بعرفنا قبل الفتنة ما تحصل يقولك جاية واستعد لها عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا فلما دهتنا لم تزدنا بها علم احنا فاهمين ان دي جاية ومستعدين لها زي اخواننا في فلسطين عارفين ان اسرائيل سوف تقتحم استعدوا لها وواجهوهم بقوة وبسالة نادرة مع كل التغيان الصيون الأمريكي لكن استعدوا لها وتهيأوا لها بفضل الله تبارك وتعالى قال سبحانه في سورة التوبة ولو أرادوا القروج لاعد له عدة لكن الجماعة المنافقين لكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 في بيان النفاق من الإيمان صورة مشرقة رائعة متميزة جدا طيب خلينا نرجع ونقول الفتن دي نقول قدر على الكل ميزة القرآن بيقولك هيحصل انتبه استعد تبدأ أفضل ولأنك تمشي في سكة ما انتش عارف المخاطر اللي فيها وتقوم رايح يعني واكل المطب يعني واحد ماشي مثلا في طريق ويلاقي مطب معمول ويقصر عربية بتاعته ولا يكون في علامات على الطريق سال فانتبه امامك مطبات في مضيق جاي في مكان ممكن سخور تقع فانتبه في مكان ممكن تطلع حيوانات الاشارات المرورية دي والعلامات على الطريق وعلامات وبالنجم هم يهتدون ها احنا عايزين دي تبقى تعتبر القرآن مش ثقافة هداية القرآن ليس ثقافة وإنما كتاب هداية تستعد للفتن جايلك ما بيش حد أبدا يقول أننا سأخل من الفتن لأنه قدر كما ذكرت من نصوص القرآن على كل بني آدم طيب نيجي نأخذ أول فتنة فتنة زينة الحياة الدنيا لأن القرآن بدأ بيها إن جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. تدخل جوه هتلاقي المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات والصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل هتلاقي جوه آيات تقول لك ولا تعد عيناك عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الله يبقى كلمة الزينة دي اتكررت ثلاث مرات في الصورة عايزة تقول لنا الدنيا دي كلها زينة والزينة بتشد الزينة بتبهر تجعل الانسان يندهش وبياخد موقف اعجاب وبعدين اقتراب وبعدين انخراط وضيع وده اللي بيحصل فالمرحلة الاولى مرحلة الزينة الانبهار يقول لك وقف خلي بالك اننا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوها انت مبتلب دي ونبلوكم بالشر والخير فتنه والاينا ترجعون انت جاي لنا. خلي بالك تيجي عندك أصدقاء صالحين اصبر نفسك معهم ولا تعد عينك عن تريد زينه الحياه الدنيا انا مش فاضي الجماعه دول اقعد معاهم اقرا قران يعني القرآن والبقاري والمسلم والسيرة والدعوة والفقه والواقع وال... الأمة والعالم الإسلامي نحن فضين خلينا نروح كده نشوف فيلم نشوف لعبة حلوة نشوف معرفش ايه نروأ دمنا ننعنش نفسنا ها؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا لو سبت دولها يحصل ايه هتطيع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة امت حياتك تنفرد خلي بالك أثبات تؤدي النتائج كلمنا عنها من قبل طيب الزينة الثالثة الله سبحانه وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات يدي لك البديل يبقى لما دنيا تشدك في أول الصورة يقول لك خلي بالك أنت مبتلى فتعامل معها على انك هتسأل عن كل ما أتاك الله من زينة الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى يقول ما بينكم من نعمة فمن الله طيب النعمة دي جاية ليه للبلاء ابتلأ ليك وليه ولنا وليك يبقى لازم أنتبه طيب أنا عشان أنتبه مش هعرف لوحدة واجه الفتن دي لازم أكون مع إخوة صالحين أختي تكون مع أخوتها أقول لكم والله دعوكم من الكلام الفارغ اللي بينشر لكم ابعد عن الجماعات والطيارات يا جماعة اذا في ناس صالحين دع يقال ان هذا فتنة لك انت عقلك في راسك تعرف خلاصك وابن بلدك وابن حتتك ولا قريبك انت عارفوا اكتر من اللي بيتكلموا عنهم في الجرائد والصحو في المجلات اذا لقيت انسان صالح ملتزم بالكتاب والسنة التحم به لان ربك الامر بكتن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشيه لان من غير ده هتفتن والحديث يد الله مع الجماعة ومن شذى شذى في النار شذى في النار انما يأكل الزئب من الغنم القاسية يبقى موجهة الفتنة بالجماعة في الآية الثالثة موجهة الفتنة ببدائل اسلامية المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا حلقة القادمة بنتكلم في نقطة جوهرية جدا من الصورة اللي هي إيه؟ من الزينة الفانية إلى القيمة الباقية فتابعونا نراكم في الحلقة القادمة على خير جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته